Allah a, Allah a, Allah. A, Allah, a, Allah a... Aşhedu Allah, Allah.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 حي على الصلاة أي على الصلاة أيّه على Aya! Whoa.